أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم برائة من الله. شركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وعلموا أنكم غير معجز لله وأن الله مخز الكافرين.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 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوا مِن شَيْءٍ وَمَا يُظَاهِرُونَ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد توم وخذوم وحصور وخذوم وحصور وقعود لهم كل مرصد فإن تبو أنقم الصلاة واتنّز. زَكَا تَفَخَّنُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 فَمَنْسَتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِيمِينَ كَيْفَ وَإِن يُهَوِّعُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إلَّا وَنَزِمْ يرضونكم بأفوارهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاشقون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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَإِنْ آمَنُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَالْمُنَافِقُونَ الْآيَاتِ قَوْمِي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 Mata al-Quffri, inna ubla aiman luhum, la'ann luhum yatum. Ala tukadilu nukuman naksu aimanuhum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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينسركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تسرقوا ولم ما يعلم إلا الذين جادو من ولم يدخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يحمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حفظت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما مساجد الله من آمن في الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله أعسى Sekalipun engkau membuat cerita tentang haji dan amalan masjid yang haram, ke mana orang yang beriman kepada Allah dan <S wearing 2014> <within Allah> <impenries> <envie> Allah tidak menghidupkan orang-orang yang tidak menghidupkan Al-Quran yang berharga dan berharga dan ومدرجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة من ورد dan jannah, di dalamnya mereka tinggal, mereka tetap di dalamnya, tidak pernah berubah. Inilah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 وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُنَائِكَ هُمُ الْعَالِمُونَ أُلْإِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرةكم وأموال نقتربتموها وتجارت وأموال نقتربتموها وتجارت تخشون كسدها ومساكه تربونها أحب إلي ان الله ورسوله ومن ساكن رضوانا احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حثايا يَمُّ الله بِأَمْرِ وَالله لا يَذِلُّ قَوْمًا فَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَحْجَبَتْ كم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مذب وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً تَنزِعُهَا عَن رَّسُولِهِ وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ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 إن خذتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الضار عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنوا ولا بالليل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما أمر الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين قمتوا الكتاب حتى يحطوا الجزية عن يد وهم وقالت اليود زير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهي أول قولا الذين كفوا من قض قات لهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورذانهم أربابا والمسيح ابن مريم وما يقمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا هو الذي أرسل رسوله بالهداية للحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. Walau ke lihat musyrikum, ya ayuh yang telah aman. Innakazir min al ahabari waroh. bilbaqir la yakulun amwala anas bilbaqir wa yasudun an sabyel Allah waladhina yakinizuna al-zahab wal-fird ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم مَن فَطَنَ ثُوَابَهُمْ وَجُنُوبَهُمْ وَذُهُورَهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا تكنزون <تصفيق> إن عدد الشهور عند الله اثنى شهر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القريب فلا تظلم فيه ما أنفسكم وقاتلوا المشركين كاف فتن كما يقاتلونكم كاف وأعلم أن الله مع المتقين. jeśli dengan kesedan penuh di pedang Di하�ca sytarpa عند guys' sabato ucksedkij akanwalker Amdek Al-Baumad وَاخْتِوَى عِدَّةَ مَا حَرُمَ وَمَنَّ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ الله زُيِّنَ لَهُم سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا مَن أَلِيمًا وَيَسْتَذِ الْقَوْمَ غَيْرُ قُدًى وَنَاثِرُ شَيْءَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ إِلَّا قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ هما في الظار إذ يقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا فانزل الله سكينه عليه وايده بجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا صغلا وكلمتهم Azizun Hakim, infiruk fafawat, qalau, wajahdu b'amwal kum, wa anfus kum fi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 عليهم الشقاء وسيحلفون بالليل واستطعنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عن كلم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل صعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالوالمين لقد ابدغوا الفتنة من قبل وقد لفوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الضالي وهم كارهون ومنهم قُل لَّنِى وَنَا فَذِنِّ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ شَقَفُوا وَإِنَّ وصِبكَ حَسَنَتٌ تَنْتَشُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَسْتَوُونَ لَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَيْسَ إِنَّ الْبَنَاءَ إلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَا لَنَا وَعَلَى الْوَالِفَ الْيَتَوْكَلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَضَّصُ نَبِيَّنَا أَسْنَيَانِ وَرَحْنُنَا تَرْبُصُ بِكُمْ أَيُّ صِبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِدْهِ أَيُّ صِبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِدْهِ أَو فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَا مَعَكُمْ مُتَرَدِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرِهَ لَّيُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إنكم كنتم قوما فاشقين وما من qaatum illaa annahum دون الصلاة إلا وهم كسانا، إلا وهم كسانا. إبك أم علهم ولاء أولادهم إنما يريد الله ليعزبهم بها في الحياة الدنيا وتسهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون في الله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لَا يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارًا أَوْ مُدْخَنًا ۖ لَّوِ انْدَهَوْا وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۚ وكف الصدقات فان اخفوا منها رضوا وان لم يخفوا منها اذا هم يسخفون ولو انهم رضوا ما سيؤتينا الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله صدقات للفقاء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وَضَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّيْلِكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ Ayo bu, jika kamu mukmin. Aam yaglamu, anaknya, mereka yang menghadiri Allah dan Rasulnya, fana نام خالدا فيها ذاليك الخزي العظيم يحزا المنافقون ان تنزل عليهم صورة ما في قلوبهم قل استنذوا ان الله مخرج ما تحذرون اولئن انسى ان تام لا Ku nana khud, wan lag. Qul Abi Laillah wa ayati wa rasulihku, tum tistehzun. La ذا إيمانيكم إن نحف عن طه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 هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر كثر أموالا وأكثر أموال وأولادا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعتم بخلقكم. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِكُمْ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَادُّ قُحْمانُهُمْ فِي الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي النبغ الذين من قبلهم قوم نوح وعادون وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِفْرَاهِيمَ وَقَوْمِ جِبْرَاهِيمَ وَآسْ فِي مَدْيَنَ أَنذَرُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَنْ كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُكْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُكْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اولائك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم واعد الله المؤمنين والمؤمنات ha wa masakin tayyibatan fi jannatin 'ad. Wa ar-ru'anu akbar. Dhalika al-fawzul 'azhim. Ya أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم احلفون بالله ما قال ولا قد قال كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وكان فبعد اسلامهم وهم بما لم يننوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ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 wa minhum man aada Allah la in aataana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakuna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 ibu Alam yahlamu anna Allah la yahlam sirum wa najwaum wa anna Allah الْمَجُونُ الْمُطَّوِعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ قرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استدفِل لهم أو لا تستدفِل لهم. In tasdofir lom sebgin mara, fali yuffir Allah Allah tidak menghidupkan orang-orang فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سفيل الله وَكَرِهُوا أَيُّ جَاهِدٍ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَمْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ لَا رُجَاءٌ مَعَ أَشَدُّ حَرَّهَا لو كانوا يفقهون فليضحكوا طيلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون irwa ja'ka llah ila fa'ifatin minhum fasta'lanu kal khuruj fa qul lan Inkum razi tum بالقعود أول مرة فقعودوا مع الخالدين ولا تصل على أحد Mereka kafirul Allah dan Rasulnya. Innaum kafirul Allah dan Rasulnya, dan mereka fasik. Walau engkau takjubkan amal mereka, dan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 ثِلْثُهُمْ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَيَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْنَفَ أُولُو الْعَزْمِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا Kurung malu Khalif, wakubagala kubuhim, faumla yafqon. Lakin نسيها ذلك الفوز العظيم وجاء كن من الاحراذ لي وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منه عذاب اليم ليس عذابا Rasulullah dan Rasul, ma'ala al-Muhsinin min sabil, Wallahu Afur Rabbim, wa la'ala al-Ladina idza Sesudah itu, saya tidak dapat menanggung beban yang saya bawa. Saya tidak dapat menanggung beban yang saya bawa. Saya tidak dapat إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع القالب وطبع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 وَسَيَعْلَمُونَ مَنْ كَذَبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ صَدَقَ بِهِ وَإِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تحمدون Saya pulfun bil lahil kum, idam. Qalab tum ilim, ltaarbu' anhum, faarbu' anhum, faarbu' anhum. جهنم وما هم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Ihlanfon lakukan, latarbau anhum, fa in tarbau anhum, fa in Allah la yerba'an al qom al dan kufروا ونفاقوا وأجدوا أن لا يعلم حد ما على رسوله والله عليم حكيم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَدْخِلُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويهد تاخذ ما يوفق قرباث عند الله وصلناثر وشور الا ان قربته لهم سيدخلهم الله في رحمته إِنَّ اللَّهَ <ترجمة> وَفُورٌ <ترجمة> <تصفيق> رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات وأعدلهم جنات تجري تحت عن الانحاء عن الدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن حولكم dari Al-A'rab munafiqun, dan dari ahli Madinah marudu'an, faqila ta'lamu' binahnu nahlamu' salu azzubu' maru'tain دُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم وَأَفَرُونَ تَرَكُوا بِظَنِّ Kalku عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Alam ya'lamu anna Allah huwa yakobanu atawba ta'an ibadehi wa yakhudu sadaqat wa yakhudu sadaqat wa anna Allah huwa وتواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترد هُنَالِ إِلَٰنِ مِنَ الْغَيْبِ وَالشَّادِثِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَحْمَدُونَ وَأَخَرْنَا مُرْجُولا لِأَمَلٍ لَّنْ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والذين اتخذوا مشجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا La masjid ussys على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ام فمن اسنس بنيانه على تقوى من الله ورد. وَمَن خَيْرٌ أَمَّنْ اسْتَسْبَنِيَ مَرَعْنَا شَفَجُرٌ فِيهَا أَمَّنَ ان سسب نيا نع وعلى الشفان تر في الان فان اربي فينا وفطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم mereka berjuang dalam segi Allah, fyaqatulna, wa yaqatulna, wada'na'lihi hakah, fi Taurat, wa Al-Injil, وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَنبِئُوهُ بِمَا يَبِيعُكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراقعون الساجدون الآمرون بالمحروف Di luar luhud Allah, dan beri beri mukmin. Ma'kanan Nabi للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفاء أَمِنْ إِذَا رَأَيْنَا مَا لَا أُوهَنَ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ Takubainlahum, ma yadqum. Inna Allah bi kulli shayin alim. Inna Allah lahum ulku dan wari dan stands dan whilea sungai dan bah festivals PCIk. Sowe Str�지 P игala Surah al Allah dan Nabi والمهاجرين والأنصار الذين دبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يشيه قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الذين خلفوا الدائ إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وضن. ANNA MALJA'A MINALLAH INNA INAYTHUM MAZAB'A ALAIHIM LIYATUBU INNALLAH HUWADDA BURRAHIM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 نفسه ذلك بأنهم لا يصيبون ونحن ولا مصبون ولا مخمصون ولا مخمصون فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْأُون مَّوْتًا إِن يَّضْرِبُوا الْقُفَرَاءَ وَلَا يَنُون مِنَّا عَدُوًّا نِّيلًا Allah, kau tiap-lahum, dih. salih. Inna Allah, la yubiyu ajar al muhsin. يقولن فقلا صغيرته ولا كبرته ولا يقطعون وادي إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ فَلَوْ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّوْا فِي الدِّينِ ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زين hu azi in ma fa amman ladina amanu bansadan wa qima wa hum fi qul هم رجلا إلى رجسهم وما أتوا وهم كافرون أو لا يرون أنهم يقتلون في كل عام مرّة أو مرّتين لا ما أنزلت صورة نور بعض ذوم إلى بعض هل يراهم أحد ثم صرفوا صرفوا قلوب قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنه Dum harisun عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Fa antawlaw faqul hasbiyahu na ila illahu wa alaihi قلت وهو رب العرش العظيم.